عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة قبل أن يموت بشهر فقال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله فوالذي نفسي بيده ما أعلم اليوم نفسا يأتي عليها مئة سنة تفرد به أحمد وهو إسناد جيد حسن رجاله ثقات أبو النضر. هاشم بن القاسم من رجال الصحيحين ومبارك بن فضالة حديثه عند أهل السنن والحسن بن أبي الحسن البصري من الأئمة الثقات الكبار وروايته مخرجة في الصحاح كلها وغيرها طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال ابن جرير ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وكذا رواه مسلم عن هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر عن حجاج بن محمد الأعور وعن محمد بن حاتم عن محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج به وقال مسلم في الصحيح باب تقريب قيام الساعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة فنظر إلى احدث إنسان منهم فقال ان يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم تفرد به الإمام مسلم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين لكل قوم ساعة لكل جيل ساعة وساعتهم التي يفنوا بها معلوم تفاوت الناس في الموت ولكن الغالب أنه لا يأتي على القرن مئة سنة حتى يتبدل يكون جيل آخر غيره لأن عمار الله له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوزها هذه المدة فهم الذين يصلون إلى المئة أو يجاوزونها قله قليلة جدا ومعنى ذلك أن هذا المقصود بالساعة ولهذا قال فيها الحديث ساعتهم فأضافها إليهم يعني موتهم الذي يموتون فيه ويفنعون أما الساعة التي هي النخف الصور مثل ما قال في أول الحديث كسرون يعني الساعة وعلمها عند الله يعني لا يعلم مجيئها إلا الله فلا م... ثلا بين أول الحديث واخره نعم. ثم قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة تفرد به مسلم من هذا الوجه ثم قال مسلم وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى تقوم الساعة قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أز شنوة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة قال أنس ذاك الغلام من اترابي يومئذ تفرد به مسلم أيضا من هذا الوجه ثم قال مسلم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه أنه قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ورواه البخاري عن عمر بن عاصم عن همام به وهذه الروايات تدل على تعدد هذا السؤال وهذا الجواب وليس المراد بذلك تحديد وقت الساعة العظمى إلى وقت هرم هذا الغلام المشار إليه وإنما المراد ساعتهم وهو انقراض قرنهم وعصرهم وأن قصاراه تتناهى في مده عمر ذلك الغلام كما تقدم في الحديث تسألوني عن إزداعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة ويؤيد ذلك رواية عائشة رضي الله عنها قامت عليكم ساعتكم وذلك أنه من مات فقد دخل في حكم القيامة فإن عالم البرزخ قريب من عالم يوم القيامة وفيه شبه من الدنيا ايضا ولكن هو أشبه بالآخرة ثم إذا تناهت المدة, المدة المضروبة للدنيا أمر الله بقيام الساعه فجمع الأولون والآخرون لميقات يوم معلوم كما سيأتي بيان ذلك من الكتاب والسنة والله سبحانه المستعان ذكر دنو الساعة واقترابها وأنها آتية لا ريب فيها وأنها لا تأتي إلا بغته ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى اتى أمر الله فلا تستعجله وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وقال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج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 قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقال تعالى يَسْأَلُونَكَ عن الساعة أيان مرساها قل إِنَّمَا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثَقُلَتْ في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها وقال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض لا يعلم من في السماوات الغيب الا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعه قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني قد استوى فيها علم كل مسؤول وسائل بطريق الاولى والاحرى لانه اذا كانت الالف واللام في المسؤول والسائل للعهد عائدة عليه وعلى جبريل فكل أحد ممن سواهما لا يعلم ذلك بطريق الاولى والاحرى وإن كانت للجنس عمت بطريق اللفظ والله أعلم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اشراط الساعة ثم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة الآية وقال تعالى ويستنبئونك احق هو قل اي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأفينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 فهذه ثلاث آيات أمر الله سبحانه رسوله أن يقسم به فيهن على اتيان المعاد وإعادة الخلق وجمعهم ليوم لا ريب فيه ولا رابع لهن مثلهن يعني ولكن يعني, يعني, يعني, يعني, يعني الأمر في القصة الله أمر رسوله أن يقسم يقول لا نظير لهن في القرآن يعني يستمعونك حق هو قل اي وربي إنه الحق وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتي النقر سعمى الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لا تنبؤن بما عملته هذه يقول لا نظير لها في القرآن وذلك أن الله جل وعلا أمر رسوله أن يقسم على مجيء الساعة التي كان ينكرها كثير من العرب وهم كانوا ينكرون البعث يعني يقولون كيف مثلا إنسان إذا كان ترابا وعظاما ناخره يبعث ويغفلون عن كون الله جل وعلا خلقهم من ماء مهين ولهذا أخبر جل وعلا أن المئة الم... الم... لعيادة أسهل من البداء وكثيرا ما يضرب الله جل وعلا هذا لهم مع انبات النبات كما قال جل وعلا في فلينظر الإنسان مما خلق وقال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء انشره ثم قال فلينظر اليسان إلى طعامه النصب ابن الماء صب ثم شققنا على الأرض شق فعنبتنا إلى حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا وحدايق غلبا وفاكهة وأبا هذا مثل البعث لأن أرضا هامدة يابسه فاذا نزل عليها الماء أنبتت أنواع النبات ثم أثمر ما بين شيء تأكله العام وشيء يأكله الإنسان ولهذا لما قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى قال هل مررت بأرض من أرض قومك مجذبة قال نعم قال ثم مرت بها مخصبة قال نعم قال ذلك مثل الموت إحياء الموت فهو مثله تماما ولهذا يقرن الله جل وعلا بينه وبين خلق الإنسان فالإنسان خلق من نطفة هذه النطفه لو وضعت مثلا أمام الاطباء بما اوتوا من مقدره ومن اجهزه ومن غيرها هل يحولوها إلى دم نقطه دم لا يستطيعوا كيف مثلا رب العالمين جل وعلا يجعلها مخلوقا سويا فيه من الفكر والعقل والسم والبصر والأيدي والأرجل والأمعاء وغير ذلك هل أبيه وأمه في ذلك دخل؟ ابدا ولا تشعر بشيء من ذلك الذي خلق هذا المخلوق على هذه الصفة قادر على أن يحييه بعدما أماته هذا كثير ما يذكره الله جل وعلا في القرآن ذكر في الآيات التي سبقت أنه يوما دار خمسين ألف سنة فأختلف في هذا اليوم هل هو المسافة التي تعرج فيها الملائكة من الأرض إلى السماء السابعة هذا قول بعض المفسرين قول الثاني أن هذا يوم القيامة مقدار وقوف الناس لرب العالمين وقد جاء ذلك في الأحاديث الحديث الذي فيه ذكر من الزكاة وغيرها إذا كان الإنسان لا يؤدي زكاة ماله ذكر أنه إذا كانت من الإبل فإنه يبطح لها في قاع قرقر تطأه بأخلافها وتعضه بانيابها كلما انتهى آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره خمسين ألف سنة وهكذا الذي لا يؤدي زكاته من الذهب والفضة صفح له صفايح ويكبى به جنبه وجبهته وجبينه وظهره وجبينه وبطنه ويقال هذا مالك في يوم مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فهذا يقول إنه مقدار ذلك اليوم الله أعلم نعم بعضهم يقول إنه مقدار الدنيا وليس صحيح لا أحد يعرف مقدار الدنيا نعم قال ولا رابع لهن مثلهن ولكن في معناهن كثير قال الله تعالى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 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال تعالى إن الساعة لاتيه لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخر السورة وقال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها فاختلف المفسرون في هذه الآية أنه قالوا الأرض بعد ذلك يعني بعد إيش بعد خلق السماء دحاها فسر الدحي بأنه أخرج منها ماءها ومرعاها وارساها بالجبال في الجبال امسكت العرض لا تضطرب ولا تتكفى بأهلها كل ذلك ما لنا حتى نعيش عليها بطمانينه كل ذلك من فضل الله وهذا لان الارض كأنها معلقه في السماء في قلب السماء ف يبين قدرته جل وعلا على كل شيء قوله في آية البطرة ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات هذا صريح في ان خلق الارض قبل السماء وبعض العلماء يقول الخلق نوعان خلق بالتقدير وخلق بالفعل فيجعل هذا أن الخلق التقدير وليس ظاهرا لأن قوله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا لا يجوز أن يكون هذا بالتقدير ثم استوعي السماء ولكن وقال مثل ما في آية النازعات أن الدحو هو اخراج الماء وإرساء الجبال والمصالح التي للناس فيها الذين يكونون عليها هذا الذي يكون الذي كان بعد خلق السماوات وبعد خلق الأرض نعم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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا يعني, ذلك يعني يمشون على رؤوسهم ورجلهم إلى العلو سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي يمشاهم على أرجلهم أرجلهم يمشيهم على رؤوسهم وهذا لانه انتكست عقولهم وانتكست افكارهم فنكسوا جزاء وفاقا ويحشرون على هذه الصفة ومع ذلك عمي بكم، لا يسمعون ولا يبصرون ولا لأنهم أمروا عن الحق واصموا اذانهم عن الحق فجوزوا بذلك صلى الله ثم النهايه في جهنم لا يفتر عنهم ولا يخفف كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا ااذا كنا عظاما ورفاتا أَإِنَّا لمبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يروا أن الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقال تعالى ألم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى آخر وقال تعالى أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ بقادر على أي يحيي الموتى بلا إِنَّهُ عَلَى على كل شيء قدير. لم يعيب يعني لم يلحقه أي أو أجز تعالى الله وتقدس. فلهو القادر على كل شيء. فالإنسان ظلوم كفور. نسي مبدأه ومن الله أبدأ خلقه من طين ثم جعل ذريته يعني ذريته آدم يتناسلون من ماء مهين ثم يعيده إلى التراب الذي أخذ منه فيكون ترابا ثم يعاد مرة أخرى اجزاء التراب الذي البدن الذي صار ترابا اجزاؤه تجتمع كما كانت في الدنيا تماما ويخرج من قبره كما مات حتى كل واحد يعرف فلانا ان هذا هو صورته وصفته وكلامه وهيئته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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ليس على على الله شيء صعب هو على كل شيء قدير وهو إذا أراد شيء قال له كن فيكون بالحال بدون توقف أو أو أو وقت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 هذه كلها كانت العرب ينكرونها او كثير منهم ينكرون ذلك لأنهم قصرت عقولهم عن هذا واستبعدوا ذلك ينكروا كيف يشاهدون مثل المخلوقات السماء والأرض وغيرها ثم ينكرون إعادة الإنسان لأولا أنهم فظلت عقولهم وأفكارهم وليس كلهم منهم من يؤمن بالبعث نعم وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما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 را جل وعلا يقيم الادله لا يستدل يقيم الادله على الخلق الواضحه حتى لا يكون لاحد حجه يوم القيامه فيحتج كل ما علمت ما دريت وفي نفسه ايات في نفس الانسان ايات لو علم ولهذا يقول جل في مخاطبة هؤلاء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ اللي خلق شيء من غير شيء يعني من غير خالق؟ خلقوا من غير خالق؟ هذا لا يمكن. أم هم الخالقون؟ لا لم يخلقوا من غير خالق وليس هم الخالقون. فلا بد أن لهم خالق أن لهم خالقا بصيرا عليما قديرا. والله جدا وعلا هكذا طريقة القرآن يذكر الأدلة الباطلة أو الشبهة الباطلة التي يقولها اهل الباطل ويسكت عن الأمر الظاهر حتى يستدل الإنسان ذلك ويكتنع به نعم قال فيستدل تعالى بإحياء الأرض الميتة على إحياء الأجساد بعد موتها وفنائها وتمزقها وصيرورتها ترابا وعظاما ورفاتا وكذلك يستدل ببدء ببدأة الخلق على إعادة نشأة الآخرين قصد يستدل يعني يقيم الدليل لأن يستدل يعني يبحث عن الدليل هذا يجوز أن يكون في ذلك. نعم. وكذلك يستدل ببدأة الخلق على إعادة النشأة الآخرة كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون وقال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور وفي الأعراف كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وكذلك سورة قاف من اولها الى اخرها فيها ذكر بعث ونشور كل السور كل القران فيها هذا ما يخلو سوره الا وفيها ذلك وذكر الادله واقامتها والبراهين الساطعه على منكر البعث والعاده وكذلك سورة الواقعه والقرآن كله طافح بهذا ولا تبديل لكلمات الله وقال تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وقال تعالى كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وقال تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاسره فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم هم بالساهرة وسوره الصافات فيها آيات كثيرة تدل على المعاد وكذلك سورة الكهف وغيرها وقد ذكر الله سبحانه إحياء الموتى وأنه أحيى قوما بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا في سورة البقرة في خمسة مواضع منها في قصة بني إسرائيل حين قتل بعضهم بعضا لما عبدوا العجل في أول السورة فقال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وفي قصة البقرة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فإنه أحيا ذلك الميت لما ضربوه ببعضها وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم وفي قصة الذي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 قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتيك سعيا واعلم أن الله وأعلم أن الله عزيز حكيم وذكر تعالى وكذلك في قصة عيسى إنه كان يحيي الموتى وفي قصة أصحاب الكهف. إنهم ناموا ثلاثمائه سنة وزيادة ثم استيقظوا في الله ولكن هذه امور ظاهره يعني حصلت في الدنيا شوهدت ونظر اليها وصارت دليلا على الاعاده هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد